من تريد يا عمر فقال أ ر ي د محمدا هذا الصابئ الذي فرق أ م ر قريش وسفه احلامها وعاب دينها وسب الهتها ف أ ق ت ل ه فقال نعيم والله لقد غرتك نفسك يا عمر أ ت ر ى بني عبد مناف تاركيك تمشي على ا ل أ ر ض وقد قتلت محمدا أ ف ل ا ترجع إ ل ى أ ه ل بيتك فتقيم أ م ر ه م قال و أ ي أ ه ل بيت قال صهرك وابن عمك سعيد بن زيد بن ع م ر وقد أ خ الخطاب ت بنت ك فاطمة ف والله أ سمع ل ا ا و ت ب ا محمدا عمر ل فعليك ى دينه ه ب ا قال ف ج ع عمر عامدا إلى أخته وصهره وعندهما خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت وأخذت فاطمة وصهره خباب البيت الخطاب ا إلى ل أخته أو وأخذت بنت ص بعض في في حين دنا إ ل ى البيت ق ر ا ء ة خباب عليهما فلما دخل قال ما هذه ا ل ه ي ن م ة التي سمعت قالا له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 عرف أ ه ل البيت من أ ص ح ا ب ه أ ن عمر قد أ س ل م فتفرق أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا انفسهم حين أ س ل م عمر مع إ س ل ا م ح م ز ة وعرفوا انهما سيمنعان رسول الله وينتصفون بهما من عدوهم هذه ق ص ة إ س ل ا م عمر بن الخطاب وهذا موضع ما فيها من الوعيد و ا ل إ غ ر ا ء خرج بالسيف ليقتل محمدا ولم يخرج عليه أ ح د من المسلمين بسيف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 وبعد أن تجرد له سيف تهابه وما ب تهابه ع د تجرد أن له السيوف سيف و يقسم الطائفتين أ ح د فيضع أ ب ا بكر وعمر وعثمان في جانب ا ل ل ذ ة والخوف ويضع ا ل ط غ ا ة من قريش في جانب ا ل ع ص م ة و ا ل ش ج ا ع ة إ ل ا أ ن يكون به هوى كهوى الكفار من قريش في ا ل إ ص ر ا ر و ا ل إ ن ك ا ر إ ن م ا نجحت د ع و ة ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه ا د ع و ة طلبتها الدنيا ومهدت لها الحوادث وقام بها داع ت ه ي أ لها بعنايه ربه و م و ا ف ق ة أ ح و ا ل ه وصفاته فلا ح ا ج ة بها إ ل ى خ ا ر ق ة ينكرها العقل أ و إ ل ى ع ل ة عوجاء يلتوي بها ذ و ا ل أ ه و ا ء فهي أ و ض ح شيء فهما لمن أ ح ب أ ن يفهم وهي أ ق و م شيء سبيلا لمن استقام